Thank mm -hmm. you. جعتك ميت بقا وانا بتعب وانا بشقى وصنتك على قلبي حذرتك من الفرجة على عبادك تفهم وانك من البشر رررقة ولكن خاب فيك الظن لأنك سيد الحمق غبي من بعد قلب إنسان يشوفك غلا من نفسه وراح تصدق اللي خواني ونالك شاطئ مرسة ترجعك وقلبك خان وصدق للأسف. و جيتك عاشق والهان و رديت الهواك نفسك فجعتك تكون اوفا تكون اصدك تكون انجا و امنتك على روحي ويا ما قلت لك رفقا حسبتك عاشق وغرم بغرم في الهوى غرقا ولكن ما عملت حسان أنا دينك وما ألقى وعيفك اللي ضافك بعد قلبي ما باكيتها بعد ما كنت في حرمان هوك وإنت أذيتها ترجيتك وأنا الغلطة العمر اللي ضحيتها عشان إنسان مو إنسان جريمة يوبة حبتها